فرحان السنه مولد فاطمه فرحان السنه مولد فاطمه هنو المختار حدا هنو المصطفى وشبك هنو المختار حدا هنو المصطفى وشبك فرحان السنه مولد فاطمه فرحان السنه مولد فاطمه غنوا المستقام شباك غنوا المتباعد غنوا المستقل شباك فرحان السناب مولاتي فاطمة فرحان السناب مولاتي فاطمة كل فاير وفرح ذرك باسمك فاطمة ردك كل فاير وفرح ذرك شم شجر و الرج فرحان بصيت احمد نادى يا هلا نادى يا هلا صلاة ال انس والجان وبعاد فاطم الديان صلاة ال انس والجان وبعاد سجدت هالملك سجدت هالملك بن نعليك بالفرح شمع مهني العقره بالبضعه نعليك بالفرح شمع ويسري ويد ما مولد فاطمنا ترى يسري ويد ما مولد فاطمنا هالنور متباحده هالنور مصطفى منا السنه ماوليت فاطمه لا نج فاطمه من بعد هل خير وفرح ويمان لا نج فاطمه من بعد هل خير وفرح ويمان ربنا مقيده ربنا مقيده اليوم والسبعه والاكوان كل شيءع ومحب فرحان اليوم والسبعه والاكوان كل شيءع فرحان كلها معيده الهم عيده يا بحر الكرم والجود بيجيني فوق الموج ودي يا بحر الكرم والجود بيجيني فوق بارم ايده بارم ايده نهني حسين ابو السجاد والعباس بالميناء نهني حسين ابو السجاد والعباس بالميناء وحماي الحماي توكنا ومحايل بمولد فاطمه بالنور مرتضى حدا بالنور مصطفى شبك بالنور مرتضى حدا بالنور مصطفى شبك فرحانه السماء مولد فرحان السماء مولد يا ام الحسين واد قلبي يا ام الحسين اهواج قلبي هاي سبحان الذي شمات ما يرد واحد ينفخ سبحان الذي ما يرد واحد ينفخ تنطي مطبظه تنطي يا العطرك عطر جنه للمالقا نتمنى يا العطرك عطر جنه للمالقا نتمنى روحي معذبه Come on, ذكرى صارني سامر al